يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله توب الرحيم